بسم الله الرحمن الرحيم سورة ننزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد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 الزاني لا ينكح إلا زانية نوم الشركة والزانية لا ينكحها إلا زان نوم مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يضمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحه فإن الله غفور رحيم والذين يضمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء أولا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن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 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فؤلاء عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا ولاخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم فِيهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عند الله عظيم النظيم يعمكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم لاياته والله عليم الحكيم ام الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله روف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع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 والله سميع عليم ولا يات لأولو الفضل منكم والساعة أن يوتن أولي القربى والمساكين والمهادرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا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 سنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يوذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناحنا تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتبون قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضدن من بصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتين أوائر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 أن يعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأنكحوا ليا منكم والصالحين. من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقرا يغنيهم الله من فضله والله واسع علي وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ يِمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَأَتُوهُ لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن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 يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّسُنَا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 ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإي الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله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 حتى إذا جاءه ولم يجدوا شيئاً ووجد الله عنده فوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ الْرُّجْيِ يَغْشَى مَوْجُهُ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 قُلِ اللَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَرَأَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُسْدِي سَحَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا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 يكاد سنابرقه يذهب بلبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي لبصار والله خلق كل دابتي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 وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما هُلَائِكَ بالمُؤْمِنِينَ وإذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض مرتاب أم يخافون أي الله عليهم ورسوله بل أولئك الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم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 قسمو بالله جهدا إيمانهم لإن مرتهم لا يخرج قل لا تقسموا قاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل اطيع الله واتطيع الرسول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 كُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي لَرْضِكَ مَا سَتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمْكِنَنَّ لَهُمْ وَلَا يُمْكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيرَتْ غَالَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحبون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبيس المصير يا أيها الذين آمنوا آل ملكتي منكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم لايات والله عليم حكيم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 نكحا فليس عليهم جناح ان يضعا ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير له والله سميع عليم لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أن تأكلوا أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم. أو ما ملكتم او ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا واشتاتا فاذا دخلتم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 Nah, malmu رسوله، فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم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 يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب نديم ألا إن لله ما في السماوات ولر قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء إن